هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بلالة في النار فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل أيها الأخوة المسلمون إن طول الأمل داء خطير يقطع العبد عن الاشتهاب في الطاعة وقد جاء في الكتاب والسنه واقوال سلف الامه ما يدل على ذم تاركه قال الله تعالى ولا تجدن لهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الفسنه وما هو بمزحزعي من العذاب اي عمر والله بصير بما يعملون وقال رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ذَرُهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أخرج الإمام البخاري في تفسير هذه الآية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ارتحلت الدنيا مجبعة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل وقال الله جل وعلا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاه الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وجاء في السنة ذنّ طول الأمل والتحذير منه ذنّ طول الأمل والتحذير منه فقد أخذ الإمام البخاري في صحيحه على أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شاباً في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل لا يزال قلب الكبير شابا في ثنيتين في حب الدنيا وطول الامل واخرج البخاري وان عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبي فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك قال ابو زكري الناوي رحيمه الله في رياض الصالحين قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا تركا الى الدنيا لا تركا الى الدنيا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 في كتاب القيم, في كتابه القيم على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تسااقله عن طاعة الله وطلب الآخرة هذا كلام مثيل جدا على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تساقله عن طاعة الله وطلب الآخرة وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم ومما انشد بعض السلف إنا لنفرح بالأيام نقطرها وكل يوم مضى يجني من العجل فأعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الربح والخسران في العمل وهناك علامات العباد الله تدل على طول الأمل وأن العبد متعلق بالدنيا قال علامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الفوائل أيضا وعظم هذه الإضاعة إضاعة هما عصر كل إضاعة إضاعة القلب وإضاعة الوقت فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة وإضاعة الوقت من طول الامل وإضاعة الوقت من طول الامل فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الامل والصلاح كله في اتباع الهدى والاستعداد للقاء والله المستعيل وهناك أدرار كثيرة لطول الامل والتعلق بالدنيا منها عدم التوفيق للتوبة وهذا من أكثرها قال الحافظ ابن عجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف وأعلم وأعلم أن الإنسان ماذا ما يعمل الحياة فإنه لا يقطع عملاره في الدنيا وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاتها وشعر من المعاصي وغيرها ويرجيه الشيطان ويرجيه الشيطان بالتوبة في آخر عمره فإذا تيقن الموت وأيس من الحياة أفاق من سكافه بشهوات الدنيا فندم حينئذ على تفريطه نظامه يكاد يقتل نفسه وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعمل صالحا فلا يجاب إلى شيء من ذلك فاجتمر عليه سكرة الموت او سكرة الموت مع حسرة الفرق. وقد حذر الله في كتابه عباده من ذلك ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح. قال تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ضغطة وأنتم لا تشعون أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله ثانيا من أضرار التعلق بالدنيا وطول الأمل فيها التسويث والتكاسل عن الطاعة قال المناوي رحمه الله في كتابه فيض الخبير عن يحيي بن معاذ قال الأمل قافع عن كل خير والطمع مالع من كل حق والصبر صائر إلى كل ظفر والنفس داعية إلى كل شر ومن ثمرا فطول الأمل ترك والتكاسل فيها وترك التوبة وبسويفها والحرص على الجمع والاشتغال بالدنيا الآخرة مقافة الفقر والنسيان للآخرة ثالثا طول الامل علامة على الشقاء اخرج ابن عبد الدنيا في كتابه قصر الامل عن محمد ابن راسعين قال اربعة من الشقاء طول الامل وقسوة القلب وجمود العين والبخل اربعة من الشقاء طول الامل وقسوة القلب وجمود العين والبخل رضي عن عباد الله من أبوار التعلق بالدنيا وطول الأمل فيها طول الأمل سننفي سوء العمل أخرجنا أبي الدنيا في كتابه الزهب عن الحسن البصري أبي سعيد الرحمه الله قال وكان يقال إنما ساء العمل من طول الأمل إنما ساء العمل من طول الأمل أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله الذي أسبب علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد وأما عن إله التعلق بالدنيا وطول الأمل فيها فذكر الإمام بن حجر الهيتمي رحمه الله في كتابه الزواجر وعن اقتراف الكبائل قال ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت بكثرة ذكر الموت والنظر في موت الأقران وطول تعبهم في جمع المال وبياعه بعدهم وبياعي بعدهم في اقبح المعاصي واقرب زمن وهذا كله بباب الله على انه من اعظم ما يقطع العبد عن طول الامل والتعلق بالدنيا أن يتذكر الموت وان يتذكر القبر وان يتذكر الحشر وان يتذكر الجنه والنار فينقطع وامله في الدنيا ويرغب ويحبو بنفسه يلقاء الله على خير في الآخرة وعلموا عباد الله أن هذا اليوم هو اليوم العاشر من ذو الحجة من شهر الله المحرم هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وصيامه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج امام مسلم عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم على الله ان يكفر السنه التي قبله والتي بعده وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر سنه او كما قال صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام المتينية رحمه الله في الفتاة والكبرانة وتكفير الطعارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشورة للصغائر فقط للصغائر فقط وكذا الحج وأخرج البخاري عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غذات عاشورة إلى قرى الأمصار من أصبح مفترا فليتم بقية يومه ومن اصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العلم فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذاك حتى يكون عند الاخطار قال امام احمد رحمه الله فيما رواه الأثران عنه أن أذهب في عاشرة أن يصام يوم التاسع والعاشر لحديث ابن عباس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر ولم يأتي العام القابل إلا وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه دعا إلى هذه السنة وقطعه الموت عن عملها ومما ينبع إليه أيها الإخوة أنه لم يصح في التوسعة هذا العيان في هذا اليوم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل أنكر ذلك جمع من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره ولم يصح فقالوا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سائل سنته من وسع على آله في يوم عشراء وسع الله عليه وأيضاً مما ننبه عليه ما يطاله الراقبة المجرمون من استعمال السكين والسيف وعيره في جرح أنفسهم حزناً على الحسين بن علي رضي الله عنه طلع صح تقليل هؤلاء المجرمين مما يفعله أولئي المنحرفون من إضغار الحزن فيه والمآثم وكل ذلك من البدع والضلالات إنما يوم عشر يحيا ويسن فيه الصيام كما سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن السنة أن تصوم يوما قبله لقوله عليه السلام لإن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر فصيام اليوم التاسع الذي هو بالأمس واليوم يوم الجمعة يوم الخميس والجمعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكثر ذنوب سنة ماضية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العنى أن يغفرنا ذنوبنا أجمعين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعثاف والغنى اللهم إنا نسألك مجبة رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر السلامة من كل شر الفوز بالجنة والنجاة من النار في غير براء مذرة ولا فتنة مبنة لهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين لا مافهم مصر من امانه سخاء الرخاء وهموا لا خلوننا لما تحبه وترضى وهموا في امرنا لما تحبه وترضى اللهم قربنا شيتنا الى البر والتقوى اللهم احفظه بحفظك اكله برعايتك برحمتك وفرك يا ارحم الراحمين اللهم رد كيد الاعداء من الداخل والخارج اللهم رد كيد الاعداء من الداخل خارج اللهم عليك بامريكا المجرمه واعوانها اللهم عليك بامريكا المجرمه واعوانها اللهم عليك بامريكا المجرمه واعوانها اللهم عليك باليهود الصهاينه اللهم عليك باليهود الصايم اللي بنصين اللهم عليك بدوله فارس ايران اللهم عليك بالخوارج المجرمين الذين يصدون عن سبيله ويقتلون الموحدين. اللهم اشف مربعنا وارحم موتانا وتولى امرنا واغفر ذنوبنا. وصل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.